ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا وَإِن نَالَ فِي شَككِم مِم مَا تَدَعونَ إِلَيهِ مُربَ قَالَ يَا قَوْمِأَرَأيْيتُم إِن كُ تُ عَ بَيينَةٍ مِرْ رَبّ وَآتَانِي وَآتَانِي مِنهُ رَحْمَةً فَمَي يَصُرُونِي مِنَ اللهَِّ إَّ صَيتُ فَمَا تَزِيدُونَ لِيَ غَيْرَ تَخْصِيرٍ وَيَا قَوْمِ آذِينَ نَاقَةَ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ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 برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وَأَخَذَ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم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 فَلَمَّا ذَهَبَ عَن إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوْاهُمْ يا يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُمْ قَدْ جَاءَ أَمْرُ ربك وَإَِّهُم آتهِم عَذَابٌ غَيرُ مَ ردودَ وَلََّا جَاءَت رسُلُ نَ لُطَاسِ أَبِهِمْ وَبَاقَ بِهِمْ ذَرَّع وَقَا وَقَالَ, وقال هذاََا يَوْمُ النصيبَك وَجَأَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعونَ إلَيْهِ وَمِنْ طَبِل كَانُوا وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَا إِبْنَاتِ هُنَّ أُطَهِّرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ قالوا لقد علمتم ما لنا في بناتك من حق وانك لا تعلم ما نريد قال لهم ان نلي بكم قوه او اوي او اوي الى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت, ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم انما موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب فلما جاء امرنا جعلنا جعل عاليها سافلها وامطرنا وامطرنا عليها حجاره من سجيل منضود